غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل, وجعل لله ان ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب من هو قانتنا داء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة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 وما يوفى الصابرون أجرهم, أجرهم بغير حساب قل إني أُمِرْتُ أن أعبد الله مخلصا له الدين وَأُمِرْتُ لأنكون أَوَّلَ المسلمين قل